بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وفحبه أجمعين ما بعد نزال الحديث في مقدمة مصنف رحمه الله تعالى كتابه دمعة الاعتقال هذه لسبيل الرشان الضمن كما سبق مصنف رحمه الله تعالى بعض القواعد والأصول هذه المقدمة لذلك سبق ذكر بعض الصفات التي من خصائص الرب جل وعلا المحمود بكل نسان المعبود في كل الزمان الذي لا يقلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشفاه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصميم هذا بين نفي علم كيفية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا كما ذكرنا في رد على طائفتي الممثلة والمعاقلة وهو أصل من أصول المعتقدة عن السنة والجماعة ثم قال له الأسماء الحسنى والصفات العنى وأخذنا شيئا مما يتعلق بقوله له الأسماء حسنى ذكرنا مسائل حددناها بخلص ووقفنا عند المسألة السادسه وهي المتعلقه بقوله والصفات العلى وصفاته العلى وقوله صفاته العلى يعني له الصفات هو معطوف على قوله الاسماء له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى والصفات جمع بع الف وتاء ومفرده صفه والمراد به صفة ما دل على معنى قائم بالذات فقط يعني لا تدل على على الذات بخلاف الأسماء كما سبق الأسماء علامة رب جل وعلا تدل على أمرين الأول الذات وثاني صفة أما من عالم إلا وهو يدل على ذات متصف بصفة وسر في ذلك أن اسماء رب جل وعلا كلها مشتقات كلها مشتقات والمشتقات عند النحات إنما تدل على ذات وشيء قدر زائد على على الذات كضارب ومضروب ضارب هذا السنفاعل يدل على ذات منتصفة بصفة الضرب ومثل هو علي وعزيز وحكيم وغفو وكل هذه مشتقات حينئذ تدل على الذات فدلالته على الذات من جهة المعنى اللغوي والمعنى الشرعي هي حقيقة شرعية كما أنها حقيقة لغوية وشيء زائد على الذات وهو منتصفت تلك الذات الغفور مثلا هي ذات منتصفة لصفة المغفر علي ذات منتصفة لصفة العلم فالصفة تباين وتخالف العلم من حيث كونها دالة على معنى فقط ولا تدل على على الذات وسيأتي ترائق معرفة الصفات فالصفة مدل على معنى قائم بالذات فقط هي تدل على أمر واحد وهو المعنى دون الذات فلا تدل على على الذات هذا من المسالك او الفوارق بين الاعلام علام الرب دل وعلى والصفات فما من صفه في الكتاب والسنه الا وهي داله على المعنى فقط وما من عالم الا وهو داله على على شيئين قوله صفات الف صفات للاستغراق الصفات لاد الصغراق لان ال الداخل على الجمع الصار من سيء في العموم جمع والفرض المعرفاني باللام كالكافر والانسان فنصيغ العموم الجمع المحل بال كما أن من نصيغ العموم المفرد المحل بال له صفات اذا كل الصفات كله الصفات الوارده في الكتاب والسنة وكذلك صفات تعالى لا حصر لها لا حصر لها كما أن ان اسماءه من جل وعلا لا حصر لها لا حصر في تسعين وتسعين وذكرنا هذا في وجهنا ومسألة سامقة صفات العلا العلا جمع جمع تأنيف الأعلى وهو العلياء الأعلى هذا مفرد صفاء مذكر مؤنته العلياء العلا جمع العلياء العليا. والسماوات العلا سماوات العلا الذي يدل على أن العلا هنا جمع أن السماوات موصوف ولابد من أن تطابق بين الصفة والموصوف إفرادا وتثنية وجمعا سماوات العلا فالعلا حين يكون ماذا يكون جمعا لأنها من شرق النعت والمنعوت التطابق والإفراد والتثنية وأصل العلو في اللغة ضد السفلي علو ضد السفلي فالعلو والاكتفاع والعلي هو الرفيع القدري وصفاته العلا سبات الرب جل وعلا وصوبة بكونها العلا في الرفعه والشرف وذلك يتضح به المساله الاتيه وهي المساله السابعه ان صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه يعني لا يتطرق اليها النقص بوجه من الوجوه البت لا من حيث الافراد ولا من حيث ما يتعلق بها من حيث الاضافه او صفات فصفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه قال تعالى ولله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى ليس كمثله شيء قل هذا نفي يتضمن إثبات صفة ليس كمثله شيء لماذا؟ لكمال صفاته لكمال صفاته ليس كمثله شيء ولذلك إذا كانت الصفة تحتمل الكمال وتحتمل النقص لا يصف الله تعالى بها يعني إذا تقرر بأن صفات رب جل وعلا على يعني بلغت الغاية في الشرف والقدر وذلك لكونها كلها كمان لا نقص فيها بوجه من الوجوه يلزم من ذلك أن ما كان فيه وهم النقص لا يوصف به رب جل وعلا ومن ذلك ما أحدثه مبتدع متأخرون من لفظ الجسم والحيث والجهة والعرم هذه تحتمل حقا وباطلا تحتمل حقا وباطلا ولذلك لم يأتي بها, بها شطح إذن ينظر في اللون ويتوقف فيه لعدم روده في الشرع ويستوصل في المعنى فإن كان حقا أثبت المعنى دون اللون وإن كان باطلا رد على على صاحبه وكل لفظ لم يرد في الكتاب السنة وصف الرب جل وعلا كالحيث والجهة والجوهر والعرم اللفظ يقف فيه يوقف فيه يعني يتوقف فيه لا يثبت ولا, ولا ينفى وأما المعنى هذه الألفاظ كلها تحتمل معنى حقا وتحتمل معنى باطن فيسترصر ماذا تعني بلغض الجهة قد يعني به العلو مثلا هل نقول هذا المعنى صحيح حق وهو مقبول وليس بمردود ولكن يعبر عنه بما جاء في الشرح وأما لغض الجهة هذا لم يريد فيه في الشرح في اللغض ويسترصر في المعنى فإن كان حقا قبل وإلا وإذا ده واذا كانت الصفه نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعه في حق الرب جل وعلا فالموت والظلم والجهل والعن والصمم والعمه والحذان فهذه لا لا كمال فيها بوجه من من الوجوه حريث الله تثبت للرب جل وعلا لان الله تعالى قال ولله المثل الاعلى يعني الوصف الاكمل وهذه تتضمن النقص من كل وجه من الوجوه قال تعالى سبحان الله عما يصفون سبحان الله نزه نفسه عما يصفه به المشركون من النقائص والعيوم لمنافاة ذلك نقص للربوبية إذ الربوبية تختض الكمال فلا يكون رب إلا كاملا توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله وله الصفات المتعلقة بربوبيته كل وصف يتعلق بالربوبية فهو على وجه الكمال على وجه وصل الرب جل وعلا بالعرز مثلا هذا نقص الربوبية وصل الرب جل وعلا بالنوم بالكسل بالجهل هذا نقص في الربوبية فكل ما ينافي ربوبية فهو ممتنع فهو, فهو ممتنع ولذلك الربوبية والأسماع والصفات جمعه مبلقي مرحمة الله تعالى الشيخ الإسلام تحت اسم واحد من نوعي التوحيد وهو توحيد العلم والمعرفة وهذا يتضمن شيئين توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات وأما توحيد القصد الإرادة هو توحيد الألوغية توحيد العبادة لم... لمنافاة النقص بالربوبية إذا الربوبية تفضي الكمال فلا يكون الرب إلا, إلا كاملا وإذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه لم تكن ثابتة لله تعالى ولا ممتنعة عليه على سبيل الإطلاق يعني لا نثبتها مطلقا ولا ننفيها مطلقا بل لابد من, من التفصيل وهذا كما جاء في لوض المكر والسهزاء والخداع هذه لا نثبتها مطلقا نقول الله تعالى خادع أو يخادع ونسكت ولا نقول الله تعالى يستهزي أو يمكر ونسكت ولا ننفي نقول الله تعالى لا يوصل بخديعة والخداع أو الاستهزاء وإنما لابد من, من التفصيل لأنها جاءت مقيدة في الكتاب السنة لم تأتي مطلقة حينئذ إذا قيدت فهي صلة كمان فيصف الرب جل وعلا بها وإذا أطلقت حينئذ ليست بالصفة كمان فلا يصف الرب جل وعلا بها اللفظ من حيث هو ورد في كتاب السلة فكذلك الله يستهزوا بهم تقول لفظ ورد لكن هل ورد بإطلاق جواب لا حينئذ لما كانت الصفات توقفية وقفنا مع الشرح يعني ندور معه وجودا وعدما فما أطلقه أطلقناه وما قيده قيدناه فلا يحل أن نقيد ما أطلقه كذلك الذي أطلقه ولم يقيده لا يجوز لنا أن نقيده كذلك العكس ما قيده لا يجوز لنا أن نطلقه فما جاء في الكتاب والسنة مستعملا على وجهي يستعمل على الوجه الذي يعتبر كمالا وذلك إذا قيده فنثبت لله تعالى ذلك الوصف في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا وذلك كالمكر والكيد والخداع والاستهزاء والحزار انظر الفرق بين هذا النوع وبين النوع السابق النوع السابق لم يريد أصلا وهو الحيث والجهة والجسم هذا لم يريد اللفظ لم يريد حين نتوقف في اللون وأما هذا ورد في الكتاب والسلة وهو المكر والخداع والاستهزاء ورد في كتاب السنة لكنه يحتمل حقا ويحتمل باطلا يحتمل كمالا ويحتمل نقصا متى يحتمل نقصا إذا استعمل على غير الوجه الذي ورد في كتاب السنة وهو الإطلاق ويكون كمالا إذا كان في مقابلته العدو في لئذ نقيد كما قيد في الكتاب والسنة فهذه استفاة كمال إذا كان في مقابلة مثلها لأنها تدل على كمال القدرة وعدم العرز عن مقابلة عدوه بمثل فعله وتكون نقصا في غير هذه الحال فلا تثبت لله حينئذ فلا يقال الله عز وجل ماكر ولا يقال الله عز وجل ونسكف لا يستهزئ بمن يستهزئ به لأن هذا الدعاء für ما فأمن يستهزئ فقط يستهزئ بمن بمن يستهزئ به وبمن لم يستهزئ به لأن أطلقنا والاتهزاء بمن لم يستهزئ به ليس بوصفths مال حينئذ ينزه الرب جل وعلا عن ذلك الوف فيقيد يستهزئ يستهزئ الرب جل وعلا بمن استهزئ به وفي رسوله وبشرعه ومع نجهة الإطلاق فلا ولا تطلق على الله تعالى إلا باللفظ الذي وردت به مثل صفة المكر جاء بلفظ الفعل ويمكرون ويمكر الله يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين والله خير الماكرين فنقول يمكر الله بمن؟ مكر به حكذا نقيده ولا نطلقه ينكر الله بما مكر به وأما أن يشتق وصف لله من ذلك الوصف من ذلك الوصف فمن كان دل عليه بالفعل أو باسم الفاعل فلا فيقال الله الماكر نقول هذا لا لماذا لكون الإطلاق أو لكون الاشتقاق يدل على الاطلاق لا نشتق من تلك الأوصاف التي جاءت مقيدة أوصافا فنطلقها على رب جل وعلا فليس الماكر كالعليم كل منهما مشتق عليم هذا المشتق والماكر المستاذي هذا كذلك المشتق فأقوم بينهما أن الأول ورد في الكتاب والسنة فنطلقه كما أطلقه شع وأما الثاني فلم يرد فيوثب الرب جل وعلا بما جاء به بالفعل الله يستهزئ بمن يستهز به ولا نقول المستهزئ لماذا لأنه لم يرد المستاس هكذا بإнеس الفاعل نقول لم يرد فيه كتاب والسنة وإنما ورد بصيغة الفعل المضارع فيبقى على صيغة الفعل المضارع والله خير الماكرين والله خير الماكرين نقول نقيه على ما هو عليه ويمكر الله نقيه على ما هو عليه هذا معتقد أهل السنة و وجماعة إذن أن يشتق وصه لله تعالى فيقال الله الماكر قل لا لأنه نقص فهذا إذا أُطلق فلا يقال من وصف الله تعالى الماكر ولا من صفات الله تعالى المكر هكذا إلا جهات التبيين يكون من باب الإخبار فقط أما من جهة الوصف فيمنع لأن لفظ المكر لم يريد في كتاب والسنة وإنما يقال يمخر بمن مكر به ويكيد الله بمن كاد حينئذ لذا قرر ذلك فلاصة ما سبق نقول الصفات صفات الله تعالى ثلاثة أقسام صفة كمال مطلق صفة كمال مطلق ثانيا صفته كمال مقيد ثالثا صفته نقص مطلق الصفات من حيث هي صفات من حيث هي صفته كمال مطلق ثانيا صفته كمال لا على الاطلاق وانما مقيد ثالثا صفته صفه نقص مطلق علم من كل وجه من الوجوه أما الأول وهو صفه كمال المطلق هذه ثابته لله عز وجل لا خلاف بين اهل السنه والجماعه في إثباتها على وجه الإطلاق وذلك العلم والحياة والقدرة كلها والرحمة والمغفرة كل ثابتة لله عز وجل على وجه الإطلاق وكل اسم دل على صفة فهي من هذا القبيل من هذا النوع الأول كل الصفات التي دل عليها بالأعلام فهي داخل فيه القسم الأول صفة كمال مطلق ثابتة لله تعالى على كل وجهه وأما الثاني فأصبت كمال مقيد فلا يصف الله تعالى بها إلا مقيدا لا يصف الله تعالى بها إلا مقيدا لو لك لماذا نقول لأن الله تعالى هو الذي وصف به او بها نفسه فعلا قاعد هنا أننا لا نصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه او وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم حيث إذن ورد مطلقا أطلقناه وما ورد مقيدا قيدناه فكما أنه لا يجوز تقييد المطلق فذلك لا يجوز إطلاق المقيد كل منهما له وضعه في الشر فلا يقال الماكر أو المستهزئ أو المخادع ونحو ذلك بل نقيد ذلك يمكر بالماكرين ويستهزئوا بالمستهزئين وخادع المنافقين لأنها لم تأتي إلا مقيدة وأما الثالث واضح التي تكون صبت نقص من كل وجه مطلق هذا لا يصب الله تعالى بها البت كما ذكرنا الجهل والعلم والعمى ونحو ذلك وأما الصفات المدلون عليها بالأسماء فهي كمال بكل حال وهي داخل في القسم الأول يعني لا تفصل فيها العلم والحياة والقدرة لا نفصل فيها وهي مطلقة لأنه متصف بها على جهة الاطلاق فكل صفة دلت عليها الأسماء فهي صفة كمال مثبتة لله تعالى على سبيل الإطلاق وليس فيها تفصيل وإنما التفصيل يكون فيما يحتمل وجها من وجوه النقص وذلك فيما إذا, إذا أطلق مثل الثامنة طرق إثبات الصفة طرق إثبات الصفة كيف نثبت أن هذه صفة لله تعالى الأول التصريح بالصفة تصريح بالصفة كالعزة عزة هذا الصفة ليس باسم فاعبه هو مصدر عزة نقول هذا وصف دل عليه الكتاب والسنة إن العزة لله إن العزة عزة هذا اسمه إن ما نوعه هل هو فعل لا هل هو مشتق لا وإنما هو مصدر والمصادر أوصاف هي جامدة لكنها مصدر لكنها مصدر. لكنها, لكنها وصف وضرب هذا وصف لا وصف وكذلك أكل وشرب ونوم وعجز وكسل وجهل كل هذه مصادر وهي أوصاف, أوصاف لكنها محظة وصف يعني لا تدل على على ذات إذا أريد الوصف والدلال على الذات لابد من تحويلها إلى المشتقات كاسم الفاعل ومفعول الصفحة المشبه ومثلة المبالغة ونحوها من المشتقات السبعة إذن التصريح بالصفة أن تكون مصدراً كالعزة فيه كما بقوله تعالى إن العزة لله جميعا والقوة ذو القوة يعني صاحب القوة صاحب القوة ذو القوة ذو القوة مضاف مضافة هنا وذو بمعنى, بمعنى الصح والبطش إلا بطشها أمور كلها مصادر القوة والعزة والبطش كلها مصادر هذا فيما إذا لم تكن صفات ذاتية وجاء الوصف بالوجه واليدين والعينين هذه كلها جاءت تنصيصا في الكتاب والسنة يعني نص عليها صرح به بالصفات اذا الطريق الاول في اثبات الصفة لله عز وجل التصريح به بالصفات الثاني تضمن الاسم لها تضمن الاسم لها فكل عالم واسم لله عز وجل فهو دال للعالم على صفة فالحي اسم لله تعالى متضمن لصفة الحياة الكاملة حياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وكذلك يقال في العليم والرحمن والرحيم وسائل اسماء الرب جل وعلا فما سبق بيانه أن كل اسم فهو متضمن لصفة من غير عكس يعني لا يؤخذ من كل صفة علما للرب جل وعلا وانما العكس هو الذي عليها سنن الجماعه فكل اسم يتضمن صفة فكل اسم صفة وليس كل صفة اسما كل كل اسم صفة لانه يدل على ذات موصوفة لكن هل كل صفة هي اسم الجواب له ولذلك جاء الرحمن عارض السواء بالفعل فعل ما استوى لان مستوين وإنما يصح إطلاقهم باب الإخبار الله عز وجل مستوين على عرش وأما إذا أردنا المطابقة لما جاء في الكتاب نقول رحمن عرش السوى نعبر به فعل الماضي هل نقول المستوي نشتق من السوى سنفاعل نجواب لا لا يحل لنا ذلك لماذا؟ لأن السوى دل على صفة وإذا دل على صفة وهو فعل حينئذ لا يحل لنا أن نشتق من هذا الفعل سنفاعل ونقول هو عالم للرب جل وعلا لقاعدة سابقة وهي أن علام الرب جل وعلا توقفية كما أن الصفات كذلك توقفية فكل اسم يتضمن صفة فكل اسم صفة وليس كل صفة اسم. فالاسم يدل على الذات مع دلالته على على الصفات كما سبق وأما الصفات فهي تدل على معنى قائم بالذات فقط فالاسم دل على أمري والصفة دلت على أمر واحد هذا من الفوارق بينهما الاسم دل على أمرين الأول الذات والثاني الوصف صفة وأما الصفة هي دالة على أمر واحد دون دلالته على, على الذات إذن الوجه الأول التصريح بالصفة وجه الثاني دلالة الأسماء على الصفات الوجه الثالث التصريح بفعل او وصف دل عليها بفعل مثل الرحمن وعرش السوى ينزل ربنا ينزل ربنا ينزل فعل مبارع ربون فاعا منه إذا هو فاعيا النزول هل نثبت صمة النزول للرب جل وعلا ماذا أقول نعم من الذي دلنا على ذلك الفعل المضارع ينزله هل نثبت صمة للسواء للرب جل وعلا من الذي دلنا على ذلك الفعل الماضي الرحمن العرشي فالتصريح بفعل أو وصف دالل عليك للسواء والمجيء وجاء ربك والملك طفى نذن نثبت صمة المجيء للرب جل وعلا والذي دل على ذلك هو الفعل الماضي والنزول دل عليه فيه الفعل والانتقام إن من المجرمين منتقمون منتقمون ما نوعه منتقمون جمعه منتقم هو منتقم هذا ما نوعه ما نوعه, ما نوعه نعم, نعم انتقم ينتقم فهو منتقم اسم من الثلاث يأتي على زنة فاعل ضرب ضارب. ضارب قتل قاتل يأتي على زنة فاعل وإذا كان من غير الثلاث يأتي على زنة مفعل أكرم من يكرم فهو مكرم انتقى من ينتقم فهو منتقم إذن منتقمون نقول هذا جمع تصحيح وحده منتقم وهو اسمه فاعل وهو الذي يعبر عنه بأنه وصف بل على صفة وهي الانتقام لماذا؟ لأن المشتقات تدل على ذات وعلى صفة كل المشتقات تدل على ذات وعلى صفة الذات واضحة كدللت العلام على الذات والصفة لأن المشتق مأخوذ من المصدر فهو قدر زائد لابد أن يدل على شيء مما دل عليه المصدر إلا من المجرمين منتقمون دل عليه بالوصف إذن هذه ثلاث طرق بإثبات الصفة للرب جل وعلا ويتفرع على هذه المسألة المسألة الآتية وهي أن الصفات او ما يعبر عنه بباب الصفات أوسع من باب الأسماء وهذا واضح لماذا؟ لأن العالم لابد من التنصيص عليه ولا يكون إلا ولا يكون إلا اسم العالم لا يكون إلا اسم كذلك العالم لا يكون إلا إثما لا يأتي الوصف الذي لا يكون إثما يعني علما لا يكون علما كذلك الفعل فمن كان فعلا ماضية أو فعلا مضارعا لا يكون إثما إذن أيهما أوسع لا شك أن باب الصفات أوسع لأن الذي يدل على الصفات العالم زيادة ما هو الزيادة التصريح بالصفة ثانيا الفعل أو الوصف فثلاث طرائق تدل على الصفات واحد منها الاسم العالم الذي يدل على الصفة والأول والثالث هذا لا يدل على عالمية وإنما يدل على, على الصفة يتقرر من هذا ويتفرع أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء لأن الأسماء لابد أن تكون منصوصا عليها وهي اسم اسم يعين المسمى المطلقة عالمه كل عالم فهو اسم من غير عكس كل عالم فهو اسم من غير عكس فاختصت الأسماء بالعالمية وتزيد عليها الصفات بكون يتثبت به الفعل أو الوصف أو التصريح للصفاء بعيدا إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء لأن كل اسم متضمن للصفة ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعاله تعالى وأفعاله تعالى لا نهاية لها فنصفه بهذه الصفات ونسميه بها يعني لا نشتق من هذه الصفات فنقول النازل لأن الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤذل ربنا فنشتق له عالم. يقول هذا ممنوع لأن الأعلام وأسماء توقفية ولذلك المسألة العاشرة التي تعلق بهذه الجملة من كلام المصنف صفات الله تعالى توقفية كما أن الأعلام والأسماء توقفية أسماؤه تعالى توقفية كذلك الصفات فلا مجال للعقل فيها لا يثبت العالم بالعقل لا نجتهد خلافا لما قاله بعض متاخرين بل نقول هي توقفية فلا يجوز أن يسمى الله تعالى إلا بما سم به نفسه ولا يجوز أن يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم والله غيب كما سبق فلا علم لنا إلا بما أطلعنا عليه طريق الوحيد فإذا لم يريد بقين على العاصل وهو عدم العلم والجهل هنا محمد وليس بي مذمه ولا تقف ما ليس لك به علم وأن تقول على الله ما لا تعلمون قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسهم او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث وزاد بعضهم الإجماع ولا إشكال في ذلك لأن الجماع لا يكون إلا عن النص حينئذ لا يثبت علم أو صفة إلا بدليل قول رب جل وعلا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم او إجماع وسيأتي بكلام العبد البر رحمه الله تعالى شيء من من ذلك فالصفات حينئذ من الغيب والعقل لا مجال له في الغيبيات عقل لا علاقة له بالغيبيات البتة ولا علاقة له في شرعيات ذلك يعني لا يكون العقل مصدراً من مصادر التشريح فالوسطية عن أهل السنة والجماعة في قضية العقل أن يقال العقل ليس مصدراً للتلقي وإنما يستعان به في الفهم والاستنباط فقط يعني له مجال أعطاه الشرع مجال للاستنباط والفهم والتأمل والتفكه لذلك جاء تعقلون أفلا, أفلا يتدبرون إلى غير ذلك مما أحيل فيه له إلى العقل وهذا فيما جاء الشرع به وأما ما لم يرد به الشرع حينئذ العقل لا يشرع وليس عندنا إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح والقياس تكون في فرعيات لا في العقائق وإذا كان كذلك حينئذ العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع وليس مقدما على النقل بل هو تابع للنقل ولا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الرحمن على العرش السوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت سرى وإن تجهر بقول فإنه يعلم السر وأخفى الرحمن على العرش السوى سيأتي ذكر صمة السوى في محله إن شاء الله تعالى وإنما ذكر المصنف هنا هذه الآية في سياق السناء على الله تعالى لأنه ما زال فيه في سياق السناء على الله تعالى وحمده لأن السياق يدل على ذلك ففيها إثبات صفة الاستواء لله تعالى على ما يليق به جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت سرى في الآية بيان لكمال صفاته جل وعلا ومن ذلك عموم ملكه للسماوات والأرض له له لم هذه للملك ما في ما ثم وصوله لمعنى الذي وهي من صيغ العموم فكل شيء في السماوات وكل شيء في الأرض وكل شيء بين السماوات أو فهو ملك لله عز وجل هذا ما بقي شيء حينئذ نقول عموم ملك الرب جل وعلا هو ما نص عليه في هذه الآية إذن عموم ملكه للسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثراء والثراء هو التراب النديل والأم للملك فجميع ما في السماوات وما في الأرض ملك لله تعالى كما أنهم خلقه وعبيده وما بينهما أي الجن والإنس والملائكة والحيوانات والجمادات والسائر الموجودات ثم قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى يعني أخفى من, من السر وهذا فيه بيان سعة علمه جل وعلا يعلم السر وأخفى فيه بيان لسعة علمه جل وعلا واطلاعه على عباده فالجهر بالقول والعلانية عنده سواء جهر بالقول وإن تجهر بالقول فيعلمه الله عنك وجه فإنه يعلم السر وأخفى أخفى من السر إذن جهرك بالقول من باب أولى وأحرار وإن تجهر بالقول فإنه تعليم فهذا التعليم فإنه جل وعلا يعلم السر وأخفى إذن الجهر من باب أولى وأحرار فالجهر بالقول والعلانية عنده سواء والسر حديث النفس وما يخفيه الضمير وأخفى منه ما علمه أو ما علم الله عز وجل أنه سيخطر بالبال أو يدور في في الخيال قال البغوي رحمه الله تعالى في تشفيل هذه الآية له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما يعني الهواء بين السماوات والأرض والأولى نعمى بما سبق من الجن والإنس الملائكة والجمدة وما تحت الثراء والثراء هو التراب الندي قال الضحاة يعني ما وراء الثراء من شيء وإن تجهر بالقول أي تعلم به فإنه يعلم السر وأقفى قال الحسن السر ما أسر الرجل إلى غيره وأقفى من ذلك ما أسر في نفسه يعني حديث الناس سر يتلفظ به إلى غيره يعني يتلفظ وأقفى من السر هو حديث النفس وهذا هو المشهور عند أهل العلم وعلي بن عباق سعيد بن جبير السر ما تسر في نفسك وأخفى من السر ما يلقيه الرب أو الله عز وجل في قلبك من بعد ولا تعلم أنك ستحدث به نفسك لأنك تعلم ما تسر به اليوم ولا تعلم ما تسر به غدا يعني ما سيكون سرا في الغد والمشهور الأول والله يعلم ما أسررت اليوم وما تسر به غداً. وعلي بن عباس السر ما أسر ابن آدم في نفسه وأغفى ما خفي عليه مما هو فاعله قبل أن يعلمه قبل أن, أن يعلمه وقال مجاهد السر العمل الذي تسرون من الناس وأغفى الوسر على كل هذا أو, أو ذاك الآية عم الجميع قال المصنف رحمه الله تعالى حاط بكل شيء علما. وهذا مقتبس من قوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما يقال أحاط بالأمر أدركه من جميع نواحيه الحاطة هي الإدراك من جميع نواحي الأمر فالإحاطة في إدراك الشيء من جميع جهاته أحاط بكل لأوض كل هنا على على بابه يعني الكلية مقصودة وهي صيرة عموم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 إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وهذا عموم مطلق فقد أحاط جل وعلا علمه بكل شيء مهما دق أو صغر أو خفي قال المصنف وقهر كل مخلوق عزة وحكمان نزال المصنف يذكر شيئا من صفات الرب جل وعلى قهر الغلبة والتذليل مع قهر كل مخلوق قهرو الغلبة والتذليل مع ويستعمل في كل واحد منهما يعني اما ان يطلق لفظ القهر بمعنى القهر بمعنى الغلبة أو يطلق لفظ القهر ويراد به التذليل فقط وقد يجمع بينهما هكذا قال في المفردات وهو القاهر فوق عباده وهو الواحد القهار وهذا يستجزم كمال التصرف كيف يشاء يعني فيه كمال تصرف للرب جل وعلا كيف يشاء والعزة من صفاته تعالى وهي ثلاثة أقسام عزة من صفات الرب جل وعلا وهي عندها للسنة بمعاني ثلاثة عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع ثلاثة أنواع فكر ابن قيم وغيره رحمه الله تعالى فعزة القدر معناها أن الله تعالى ذو قدر عزيز ذو قدر عزيز أي لا نظير له وعزة القهر هي عزة الغلبة عزة الغلبة هو غالب كل شيء الله عز وجل غالب كل شيء قاهر كل شيء فالله عزيز لا غالب له بل هو غالب كل شيء وعزة الامتناع وهي أن الله تعالى يمتنع أن يناله سوء او أذى مأخوذ من القوة والصلابة ومنه أرض عزاز أرض عزاز أي قوية صلبة هذه معاني العزة التي أثبتها الله تعالى لنفسه وهي تدل على ثمان قهله وسلطانه وهي عزة القهر وعلى ثمان صفاته وأنه لا مفيل له وهي عزة القدر وعلى ثمام تنزهه عن العيب والنقص وهي عزة الانتناء وحكماً وحكما ماذا قال المصنف وقهر كل مخلوق كل مخلوق كلية هنا على بابها عزة وحكما ظاهرا المراد بقوله حكما حكم الكوني لأن الحكم نوعان حكم شرعي وحكم كوني شرعي هو الإيجاب والنزل والتحريم والكراها والنباحة والمراد هنا الحكم الكوني وهو ما قضاه على عباده من الخلق والرزق والحياة والموت ونحو ذلك من معاني أبوبيتهم هذا يعبر عنه بي الحكم الكوني قال المصنف ووسع كل شيء رحمة وعلما انظر المصنف يأتي بي الكليات بكل شيء قهر كل مخلوق وسع كل شيء لعمو من صفاته دل وعلا لا تكون في وجه دون وجه ووسع كل شيء رحمة وعلما وهذا اقتباس من قول تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ومن قول الملائكة كما ورد في سورة غافل فالآية تدل على أن كل شيء بلغه علم الله تعالى وهو بالغ لكل شيء فإن رحمته بلغ ذلك المحل كل ما يتعلق به علم الرب ذنب وعلا وصله وبلغه علم الله تعالى وقد بلغه رحمته جل وعلا واسع كل شيء رحمة وعلم الاختران هنا مراد فكل محل بلغه علم الله عز وجل بلغته رحمته بلغته رحمته فإن رحمته بلغته إليه أي وصلت إليه لأن الله تعالى قرن بينهما في الحكم وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات فأما المؤمنون ورحمة الله تعالى به أخص من هذه الرحمة العامة وأعظم أي رحمة إيمانية دينية دنيوية وقولوا رحمة وعلما تمييزان محولان عن الفعل لاصلوا وسعت رحمتك كل شيء وسع علمك كل شيء تمييز محول عن, عن الفعل قال المصنف رحمه الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما قال البغوي رحمه الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم كناية راجعة إلى الذين يستبعون الداعي أن يعلم الله كناية عن الضمير هذا من فوارق بين مذاهر البصريين وكهيين الضمير يسمى عند البصريين ويعبر عنه فيون في بالكناية كناية مراد به الضمير راجع الذين يستبيعون الداعية أي يعلموا الله ما بين أيديهم ما قدموا وما خلفهم ما خلفوا من أمر الدنيا ما خلفوا من أمر الدنيا وقيل ما بين أيديهم من الآخرة وما خلفهم من الأعمال ولا يحيطون به علم كناية هنا به ضمير يعود إلى ما أو إلى الرب جل وعلا يحتمل هذا هناك قيلوا كناية ترجع إلى ما أي هو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وهم لا يعلمون وقيل كناية راجعة الله تعالى لأن عباده لا يحيطون به علم تهى كلامه رحمه الله تعالى والمراد هنا أنه عالم بكل الأحوال وأن علمهم قاصر عن الإحاطة بكيفية الرب جل وعلا والله عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم سواء كان من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة وهم لا يحيطون به علما لأن علمهم قاصر وإن وصفوا بالعلم وعلم الرب جل وعلا على جهة الكمان أنه عالم بكل الأحوال وأن علمهم قاصر على الإحاطة بكيفية الرب جل وعلا أو إدراك كنه صفة من صفاته لكمان الخالق جل وعلا وضعفه وقصور المخلوق وهنا قال كيفية يعني سلف يفوضون العلم الكيفية ويفوضون العلم بكمال الصحة ثلاثة أشياء العلم بمعنى الصفة والعلم بالكيفية والعلم بكمال, بكمال الصفة السنة والجماعة يفيتوا الألفاظ حيث جلالته على المعاني اللغوية ظاهرة من اللغو ثم هذا المعنى له كمال العقل لا يدركه لما تقول عليم ذو صفه العلم لله عز وجل هذا عصر العلم الذي تثبته لكن كمال العلم العقل لا يدركه فانت تفوض كيفيه العلم وتفوض النهايه والكمال في هذه الصفه والشان في جميع الصفات على على هذا قوله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان النبي الكريم هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان طريقة السلف في بيان طريقة السلف في آيات الصفات وأحاديث الصفات وهي من هذا المحل إلى نهاية قول الشافعين رحمه الله تعالى سيبين لنا كيف كان السلف يتعاملون مع آيات الصفات وأحاديث الصفات موصوف هذا مفعول مشتق من من وصف من وصف ثم مفعول من وصف وصف من الله عز وجل وهذا الفعل يعبر عنه بانه فعل ماضي مغير الصيغه مغير الصيغه وهنا بعضهم يرى انه يعبر عنه بانه مبني لما لم نسم فاعله الفعل الماضي مبني للمجهول هذا غلط مبني للمجهول انشاع عند كثير من النحوه وغيره ولكنه غلط غلط لغة وشرعا في مثل هذا الموابع لماذا؟ مبني للمجهول مبني للمجهول يعني الفاعل حذف لماذا؟ للجهل به وهل حذف الفاعل محصور في الجهل به؟ لا ليس محصور في الجهل به بالفاعل وإنما يحذب الفاعل لأغراض نفظية وأغراض معنوية يتكلم عنها أربع بالبيان ثم الجهل هل هو غرض صحيح أم لا في خلاف أصلا فيه في خلاف على كل جعل الاسم المعنوى لهذا الفعل بأنه مبني للمجهول غلط من جهة اللغة وغلط سعمالا من جهة الشرف مثل هذه الموابع قلق الإنسان من عجل قلق الإنسان من عجل قلق شعرابه قل فعل ماضي مبني المجهول مبني المجهول مجهول ما هو هذا الفاعل كذلك يقل مبني للمجهول مراب المجهول الفاعل خلق الإنسان من عجل خلق فعل ماضي مبني للمجهول يصح يصح لماذا فعل الله عز وجل لا خالق إلا الله لا خالق إلا الله يقول خلق فعل ماضي مبني لي للمجهول. اخطات كيف قول الله عز وجل هو الخانف هنا حذف للاختصار او للعلم به ولاغراض متعدده قلت للمفعول انما بُني لكونه في الذكر نصب لعيوني او سياق دل او لا يصدر عن غيره او كونه يحقر كذلك للجهد والاقتصار والسجع والروي لذلك هذه اغراض حسب الفاعل اذا ليس محصورا فيه المجهول اذا نقول التعبير الصحيح ان يقال فعل ماضي مغير الصيغه مغير اصيغه خلاء كان يترتب عليه خطا شرعي او لا مطلقا واما تسميته بانه فعل ماضي مغير مبني للمجهول هذا خطا لان المجهول المراد به هنا الفاعل هنا الفاعل ثم ترض ايضا قل بانه يمكن ان ياتي به ولا يدعى انه يجب حذفه سرق المتاع سرق سارق علمته رؤيا عن نبي صلى الله عليه وسلم روى راوين حاصل أن قوله وصفه هذا فعل ماضي مغير الصيغة أخذ منه اسم المفعول وهو قوله موصوف إذن موصوف اسمه مفعول من وصفه فعل ماضي مغير الصيغة وهو يدل على شيئين اسم المفعول يدل على على شيئين الأول إثبات الذات والثاني إثبات معنى زائد على الذات يقيل موصوف كما تقول مضروب زيد مضروب مضروب دل على شيئين اولا إثبات الزات وثانيا إثبات قدر زائد على الزات وهو الضرب وهنا مصوف دل على إثبات الزات ذات الرب دل وعلا وعلى وصف وهو قدر زائد على مجرد إثبات الزات عندنا شيئات إثبات لذات وإثبات للصفة هذه الصفة قدر زائد على الزات وهذا معتقد أهل السنة والجماعة فهما متلازمان يعني ذات وصفة متلازمان كل منهما يدل على, على الأخ لأنه لا وجود لذات بدون وصف مطلقا ولا وجود لوصف بدون محل فهما متلازمان كل صفة تستلزم محلا تحل فيه لأن الصفات أعراض والعرض لابد لهم من محل يكون فيه وكذلك الذات لا يمكن أن تود الذات ولا صفة لها ألبثة حينئذ هما متلازمان فهما متلازمان فإن تقدير ذات مجرد عن جميع الصفات إنما يكون في الذهن وما يعبر عنه بالكل الذهني لا في الخارج كتقليل وجود مطلق لا يتعين في الخارج زيد موجود زيد موجود يعني موصفه بصفة الوجود هل يمكن أن يوجد زيد لا بهذا الوصف لا يكون موجودا هذا محال لكن بالزهر يمكن الوصف الذي هو الوجود في الخارج لا في زيد ولا في عمر هذا لا يمكن أن يوجد وإنما يوجد فيه ضمن أفراده ولذلك إذا قلت مثلا أكل وشرب وقيام نوم نوم مثلا النوم تصور ان ما حقيقه النوم تتصور بالزين هل يمكن ان يوجد نوم لا في زيد ولا في عمرو ولا في خالد هكذا نوم هذا نوم كما هو القيام تقول هذا قيام وتشير اليه في خالد ولا يكون في ضمن زيد ولا عمرو هذا لا يمكن وجوده وجود ذهني فقط واما في الخارج خارج الزين فلا وجود لهم فلا وجود له, له. اذا ذات مجرد عن الصفات لا وجود لها الا في الزين فقط لا وجود لها إلا في الذهن فقط فمن فرض أن الرب جل وعلا ذات منفي عنها كل صفة من الصفات حتى صفة الوجود هذا لا وجود له أصبعا ولذلك قال سلف الجميع يعبدون عدما لا وجود له في الخالق إذن تقدير ذات مجرد عن جميع الصفات حتى صفة الوجود نقول هذا إن ما يمكن في الذهن فقط يفرضه الذهن فأما في الوجود الخارجي فلا وجود له البت ولو لم يكن من صفات الله إلا أنه موجود واجب الوجود باتفاق العقلاء لكان في إثبات الذات وصفتها إذا لم يكن إلا صفة الوجود للرب جل وعلا فهو موصوف ذات موصوف بصفة الوجود وهو واجب الوجود وهذا لا يمكن أن يكون إلا في في الخارجين ولفظ ذات إذن موصوف دل على شيئين ذات وعلى صفة أو قدر او معنى زائد على على الذات لفظ الذات هذا استعمله كثير من أهل العلم في إطلاق على رب جل وعلا ونحن سبقنا أن الرب لا يوصى إلا بما وصى به نفسه فرجع في كتاب السنة لفظ الذات مع كون السنف استعمله هذا. سوى بذاته سوى بذاته بذات هذا لا نحتاج إليها إلا عند التقريب او الجدال او المناظره واما في تقرير معتقد اهل السنه والجماعه فلا نحتاج الى قياء الى بذاته لما يقول رحمان استوى على العرش ولا نحتاج ان نقول بذاته لفظ ذات تانيث ذو تانيث ذو بمعنى صاحب ذو ماله ذو قدره صاحب او اسم ستة. من الاسماء من ذاك ذو ان صحبه الابهنا من ذاك ذو صحبة الأبانة إذن ذو من الأسماء السكة ترفع بالآلف وتنصب ترفع بالوا وتنصب بالآلف وتجرب باليا مذكر أو مؤنث مذكر مؤنثه ذات. ذات ذات جمال ذات مال ذات منصب يعني صاحبة جمال وصاحبة مال وصاحبة منصب إذن لفظ ذات يعني سجوع وذلك لا يستعمل إلا فيما كان مضافا يعني ذو وذات ملازمان للإضافة ملازمان لي للإضافة لا يقال ذو هكذا إذا ما تقول ذو مال وله شرطه في محله يعني لا يضاف الليلة اسم جنس جامس ذو مال ذو علم ذو جمال ونحو كذلك ذات ملازمة لي للإضافة ملازمة لي للإضافة فهم يقولون فلان ذو علم وقدرة ونفس ذات علم وقدرة نفس ذات علم يعني صاحبة علم وصاحبة قدرة فلان ذو مال يعني صاحب مال هذا استعمال صحيح في لسان العرب استعمال صحيح في لسان العرب ولن يلت في القرآن أو لغة عرب ذلك كذلك الله وأصلحوا ذات بينكم عليم بذات الصدور وقول قبيب وذلك في ذات الإله ونحو ذلك إذن ذات مؤنث ذو ولا يستعمل ذات وذو إلا مضافا والأصل في ما سعمل في لسان العرب أن يبقى على حاله يعني إذا التزم إضافة ذو لا يجوز الفكر لا يجوز فراده وإنما يجب أن لا يستعمل لفظ ذو إلا مضافا وكذلك ذات لكن نحن نقول الذات لا نستعملهم إلا محلا بأل وليس مضافا عرفنا أن الإضافة مستعملة في القرآن وفي لغة العرب وأما لفظ الذات فهذا كما سيأتي أنه معرب ليس لغوي لكن لما فار المضال يتكلمون في هذا الباب قالوا إنه يقال إنها ذات علم وقدرة ثم إنهم قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة وعرفوه يعني الأصل أن يكون ذات علم ذات قدرة قطعوه عن الإضافة وأتوا بأل فقالوا الذات،, الذات وقصدوا بها ماذا؟ ذات منسوبة أو مضافة إلى صفة العلم وذات مضافة ومنسوبة إلى صفة القدرة وهكذا لكن هل هذا الاستعمال سائغ في لغة العرب؟ جواب له وإنما لا يستعمل إلا مضافا ولا يجوز فكه إلا أن يستعمل في لسان العرب كذلك إذا جاء بي جهتين كالفم مثلا فوك هذا فم أطلقته تقول هذا فوك أضفته جاز فيه الوجهات جاز فيه الوجهات وما استعمل مضافا ولازم الإضافة لا يجوز أن يستعمل إلا مضافا فإذا فككته عن الإضافة وأفرطته على الإضافة صار ماذا خطأ في استعمال لسان العرب كذلك كما أن ما لا يضاف الضمير مثلا ما لا مانع ما لا يضاف نقول هذا لا يجوز أن يستعمل مضافا حينئذ قولهم الذات الاصل فيه ذات علم وقدرة ثم قاطعوا هذا اللفظ عن عن الاضافه وعرفوه فقالوا الذات وهي لفظ مولد ليس من لفظ العرب العرب قال ابن تيميه رحمه الله تعالى حديثي عن لفظ الذات وفصل الخطاب أنها ليست من العربية العربة بل من المولدة كلفظ الوجود ولفظ الماهية والكيفية هذا ليست ليست مستعملة في لسان العرب الماهية أصل ماهية والكيفية كيف كذلك وهذا ما يسمى بالمصدر الصناعي مصدر الصناعي ونحو ذلك اللفظ يقتضي وجود صفات تضاف إلى الذات أو تضاف الذات إليها فيقال ذات علم وذات قدرة وذات كلام والمعنى كذلك فإنه لا يمكن وجود شيء قائم بنفسه في الخارج لا يستصف بصفة ثبوتية أصلة فما هو قائم بنفسه فلابد له من صفة وما كان صفة فلابد له من قائم بنفسه متصف به إذن الذات قصد به أن ما يضاف إليه من صفة فهو صفة العلم قدرة مثلا المراد بها أن كل منهما ملازم للآخر فالذات لا توجد إلا بصفة لأن انفكاء كذات عن كل الصفات لا وجود له في الخارج ثم هذه الصفة لابد لها من محل تقوم به وهو الذات لكن اللفظ من حيث هو نقول هذا لفظ مولد وليس به في العرم ولذلك قلت فيما سبق أن الذات الصفة متلازمة وعليه وعليه فإطلاق لفظ الذات على الرب دل وعلا من باب الإخبار لا من باب الصفات لأنه لم يرد نقول موصوف بما وصف به نفسه وموصوف دل على, ذات على الذات فإطلاق لفظ الذات على الرب على وصفة نقول لا ليس بالصفة لماذا؟ لعدم وجوده في شرع لم يرد لا في كتاب ولا, ولا في سنة حينيذ نقول هذا من باب الاخبار لا من باب الصفات وباب الإخبار أوسع من باب الصانع مثلا قل هذا جاء صلع الله الذي أتقن كل شيء صلع الله لكن جاء مصدرا اشتقاق نفض الصانع هذا استعمله ابن قيم غيره لكنه من باب الإخبار لا من باب الصفات ويتجوز في هذا ما لا يتجوز في بغيره إذن اطلاق لفظ الذات على الرب جل وعلا من باب الإخبار لا من باب الصفات لعدم وروده والوصف عرف المرادة بالذات الوصف ذكر الشيء بحليته ونعته والصفة الحالة التي عليها الشيء من حليته ونعته يعني وصف الشيء بحليته ونعته يعني بما ينعت به هذا على قول بأن الصفة والنعتم سرادفان وهو المشهور عند النحات وغيرهم وإطلاق الصفة لفظ الصفة عرفنا أن الذات لا يصح أن يقال بأنه صفة لله عز وجل لعدم وروده لكن لفظ الصفة هل نقول علم الصفة الله هل يصحى ولا نقنح نحن الصح ورد في حديث المتفق عليه سابع إنها صفة الرحمة لكن الرجل الذي كلما قرأ سورة بعد الفاتحة قرأ قل هو الله أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه قال إنها صفة الرحمة أقره النبي صلى الله عليه وسلم إذن يجوز أن يطلق لفظ الصفة على الرب جل وعلى إذن اطلاقوا الصفة على الله تعالى ثابت شرعا قد جاء ذكر الصفات في حديث إنها صفة الرحمن والحديث متفق على صحته وفي حديث من عباس في مراه عبد الرزاق سنجل الصحيح إذا سمي حديث من الصفات والإجماع منعقد على هذا خلافة بن حازم رحمه الله تعالى فلما الصح الحديث عنده فقال لا يجوز أن يقال صفة العلم صفة الله عز وجل لعدم أروده موصوف بما وصف به نفسه نفسه في صفات النفس لله تعالى وهذا سياتي تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك اضافه الاضافه هنا صفر في كتابه أي القران وسمه الله تعالى كتابا كما في قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابا او في حاله ما انا مفعول سمي بذلك لانه مكتوب في اللوح محفوظ ومكتوب في الصحف التي بيد الملائكه مكتوب في المصاحف هو إلى الله تعالى في كتابه يعني في كتاب الربه جل وع glam ضمير عود الله تعالى لأنه كلامه كتاب المراد به القرآن فالقرآن من كلام الله تعالى كمسيح العظيم كتابه العظيم هذه الصفة ليه كتاب الربه جل وعلم عظم الشيخ اصره كبر عظمه عظم الشيخ وقد كبر عظمه ثم السعير لكل كبير فأجريا مجراه محسوسا كان او معقولا عينا كان او او معنى فكل ما كان كبيرا يوصف بكونه عظيما وعلى لسان نبيه الكريم هذا الوجه الثاني في اثبات الصفات موصوف بما وصف به نفسه او على لسان رسوله في كتابه عظم او للتنوية او من للتنويع او للتنوي وعلى لسان نبيه الكريم هو ما ذكر نعم منصوف بما وطى به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم الغنة للمغايرة لسان قوة الجارحة المعروفة ونبيه نبيه نبي انسان ذكر وحي إليه بشرع من قبله بشرع جديد او على المشهور ولم يؤمر بتبليغه كما هو قول الجمهور على خلاف بينهم في الترادف بين نبي والرسول الفرق بينهما وعلى لسان نبيه نبيه الكريم نبيه أن نقول نبيه إضافة هنا للعموة تعم كل نبي او أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتمل لأنه قد جاء في بعض القصص القرآني إثبات بعض الصفات على لسان إبراهيم عليه السلام او نوح أو موسى حينيذي نقول الأنبياء من حيث العقيدة عقيدتهم واحدة فما وصل به النبي صلى الله عليه وسلم ربه فهو عقيدة إبراهيم كذلك عقيدة مونسى وغيره من, من الأنبياء فيحتمل أن ما جاء في قرآن من القصص القرآني ولو لم نقل شرع من قبلنا شرع لنا أو لا على مسألة خلافية أقول هذه عقيدة حيث ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم في ربه من الصفات الأسمى كذلك هو الشأن فيه إبراهيم وغيره إذن يحتمل أن الإضافة هنا جنسية وتعم كل نبي فيشمل إثبات الصفات ولو لم يكن على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم او للعهد فتختص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكلاهما محتمل وقوله على لسان نبيه الوأول العقف وهي تقتضي المغايرة حين يجب تثبت الصفة إما بالكتاب فقط وإما بالسنة النبوية فقط أو بهما معا فلا يشترط أن يتفق قد يقول قائل موصوف بما وصم به ناس في كتابه وعلى لسان نبيه إذا لابد من الاتفاق إذا جاءت الصفة بالكتاب لابد أن يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول أحوال الصفة من حيث الثبوت قد تثبت بالكتاب فقط وقد تثبت في السنة فقط وقد تثبت فيهما معا وإذا ذكرنا الإجماع قد يأتي الإجماع بصفة وهي واضحة بينا من حيث الدلالة دلالة الإجماع على والنصية على الصفة ويكون قدرا زائد على ما أثبته الكتاب والسنة إذن قولوا على لسان نبيه الواغون للعط وهي تقتضي المواهرة قد تثوت الصفات عن لسان نبينا صلى الله عليه وسلم لم تكون واردة في القرآن ولولم تكون واردة فيه في القرآن يضحك الله إلى رجلين الأخريين فالصفات قد تثبت بالكتاب فقط او بالسنة الصحيحة فقط او بهما معا او بالإجماع لأنه لا يكون إلا, إلا بنفس وهذا ليس خاصا بالصفات بل الأسماء كذلك قد تثبت بالكتاب فقط او بالسنة فقط او بهما أو بالإجماع ولذلك قول المصنف بما وصد به نفسه الكتاب العظيم إن بغي أن يقال وسمى به نفسه موصوف وقال بما وصل نفسه وسمى كذلك نفسه لكن يعتذر على المصنف كغيره لأنه ذكر الصفات فقط لأمره إما لأنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة او لأن الخلاف الأسماء ضعيف يعني كلام فيه الصفات ودخول أهل الفدع في الصفات أكثر من الأسماء الأسماء لم ينكره إلا غلات الجهمية والمعتزنة أو لأن الخلاف الأسماء ليس كالخلاف فيه في الصفاة إن الخلاف الأسماء ضعيف حيث لم يمكن الأسماء إلا غلاف الجميع والمحتزين قال ما أحمد كما سبق لا يصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث يعني لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه بكتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك ما ذكرناه سابقا قول زعالة ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف هذا نهي والنهي يقتضي التحرين ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤال كل أولئك كان عنه مسؤولة فوصل الله تعالى بما لا نصب به نفسه وقفون لما ليس لنا به علم فوقوعوا في النهي لأن الله تعالى غير بذاته وصفاته وأسمائه غيب حينيذ لا يمكن أن نطلع على شيء من ذلك إلا عن طريق الوحي فما جاء به الوحي سمعنا وعطعنا وما لم يرد حينيذ وقفنا ولا نثبت شيئا لم يرد به الوحيان كذلك قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش مظار منها وطلد قوله وأن تقول على الله ما نتعلم وهذا من القول على الله بما لم نعلم ندعي أن له اسما كذا أو من صفاته سدى ولم يرز به نص بل من كتاب ولا, ولا سنة وهذا من قول على الله بلا علم وصل الله تعالى بما لم يصب به نفسه قول عليه بلا علم وهذا محرم بنص الآية وهو مجمع عليه ومن النظر صفات الله تعالى من الأمور الغيبية لأن الله تعالى غيب ولذلك بعض فسر قوله تعالى ذلك الكتاب الذين يؤمنون بالغيب يعني بالله تعالى الذين يؤمنون بالغير. عيب الله بالغير وصفات الله تعالى من, الغيب. من الأمور الغيبية وكذلك أسماءه ولا مجال للعقل في إدراك تلك الغيبيات فلا نصف الله بما لم يصب به نفسه ولا نكيف صفاته لأن ذلك غير, غير ممكن والعقل كما ذكرنا لا مجال له في مثل ذلك وإنما مجاله الاسنباط قوله قول مصنف وعلى لسان نبيه على لسان عرفنا اللسان مراد به الجارحة وهذا فيه قصور لماذا؟ لأنه حصر للسنة القولية سبعة الصفة في السنة القولية فقط فأين الفعل وأين التقرير كذلك يريد ولا يرد تقل على لسان نبيه على لسان يعني النطق والسنة ثلاثة أحوال سنة قولية وسنة فعلية والسنة تقريرية وهنا في باب الصفات نكتفه بهذا في غيرها نقول سنة تركية سنة تركية حيثي نقول تثبت الصفات بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وتثبت الصفة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا له مثال في الشرع وإن كان كثير هو النطق وقد يخرج للمصرفون كغيره بأنه راع الأكثر فالأكثر النبي صلى الله عليه وسلم يبين بلسانه الصفة أو الصفات أو الأسماء رب جل وعلا ولكن باب التقعيد أقول هذا كلام فيه قصور لأن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لربه إما بالقول وإما بالفعل وإما بالإقرار هذه ثلاثة أقسام أما الأول فوصف ربه بالقول فهو كفير فهو كفير ينزل ربنا هذا من قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا وأما الثاني وهو الفعل فهو أقل من الأول كما جاء في حجة الوداع أنه أشار بإصبعه إلى السماء يستشهد ربه على إقرار أمته بالبلاغ وفع إصبعه إلى السماء وصف أو لا وصف أسبة صفة العلو لرب جل وعلا إذن لم ينطق هنا في هذا الموضع لم ينطق النبي صلى بصفة العلو وإنما أشار بإصبعه إلى السماء ينكبه إلى الأرض فدل على أنه وصف ربه بذلك الفعل وهو الإشار إلى السماء بأنه موصوف بالعلوم فرفع إصبعه إلى السمافه وصف لله تعالى بالعلو عن طريق الفعل وقد يجمع بينهما قوله والفعل وذلك حينما تلع قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا إن الله كان سميعا بصيرا فوضع إبهامه على أذنه اليمنى والتي تليها على عينه هذا إثبات صفتي السمع والبطل بالقول والفعل فقد يقال بأن القول هنا من الرب جل وعلا وفعل من النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل من الفعل ولكن مثل الشيخ المعثمين رحمه وتعالى إلى الجمع بينهما قد يقال بأن قوله إن الله كان سميعا بصير ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصفه في القول وإنما تل الآية ووضع إبهامه واصبعه يعني تحقيقا لهذه لي نصفتها ليس مباب التمثيل ولا التشبيه وإنما المراد به تحقيق الصفاء وأما الثالث وهو الإقرار وهو قليل أيضا بالنسبة له القول والفعل مثل اقراره صلى الله عليه وسلم للجاريه سالها اين الله قالت السماء اقر النبى صلى الله قال صاحبها اعتقها اعتقها والحديث في مسلم وكاقراره الحبره من اليهود ان الله يجعل السماوات على اصبع والارضين على اصبع والصره على اصبع الحديث فضحك النبي صلى الله وسلم رضيقا له هذا اقرار هذا اقرار ومنه عليه الصلاه والسلام إذن هذا أصل من أصول معتقد أهل السنة والجماعة أن الله موصوف بما وصل به نفسه لكتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم مع ملاحظة قوله لسانه فالله تعالى أعلم بنفسه وبغيره فلا يصفه أحد أعلم به منه وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بمن أرسله فلا يوسف لربه إلا ما أوحاه الله إليه إن هو إلا وحي يوحى وتأمل قول المصنف حيث وصف الكتاب بالعظيم ووصب النبي صلى الله عليه وسلم بالكريم وصف الكتاب بالعظيم أي كبير الشعب جليل القدر ليكون أدعى إلى تعظيمه وقبول ما جاء فيه من الصفات وغيرها ووصب نبيه بالكريم لكرمه على الله تعالى ورفعة منزلته وذلك من أسباب قبول ما جاء وكريم صفة لكل ما يرضى ويحمد ويقال كرم الشيء كرم شيء عز ونفس ثم ثاد المصنف القاعدة تفصيلا وتوضيحا وتخييدا فقال وكل ما جاء في القرآن أو صح عن علي المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل هذا التقييد أو توضيح القاعدة السابقة كل ما جاء في القرآن صدره بلغض كل وهذا ضابط عند أهل العلم أو مرادف للقاعدة عند بعضهم وهي قضية كلية يتعرف بها أحكام لزئيات موضوعها كل ما جاء في القرآن أو صحى عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به إذن كل فرد من الأفراد فتسب الصمة سمع ووجب الإيمان به مما جاء به القرآن. ينزل ربنا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليل والقبول وترك التعرض لمعناه بالرد والتمثيل إلى آخرين حينئذ لفظ كل نقول هذا مرادف للقاعدة عند بعض الأصوليين وإن كان المشهور أنه ضابط القاعدة أعم من من الظابط ما جاء أي الذي جاء وثبت من آيات الصفات لقوله فيما بعد من صفات الرحمن لأن ما هنا ها ما موصولة كل ما جاء كل ما جاء كل الذي والموصولات من الموهمات تجد بيان قوله من صفات الرحمن من بيانية فسرت ما الموصولة لأنها مبهمة. في القرآن قال في الأول في كتابه عظيم وهنا قال في القرآن والكتاب معنى بمعنى القرآن وهذا من باب التفن في العبارة لأن يحصل تكرار لهم اثنان لمسمى واحد فالقرآن عالم لكتاب الله تعالى كل ما جاء في القرآن في القرآن هل هو خاص بالمتوافق أهو أعم من ذلك هذا مهم يحتاج إلى تحقيق لأن بعض الصفات قد لا تريد حيث التشكيل نحوها تقتلل القراءات هل يشترط فيه أن يكون متوافرا يعني مقيدا بالسبع إذا قيل بأن السبع هي المتوافر أو بما زاد إلى العشر إذا قيل بأن الثلاث أحد ليست من التوافر عن العشر إذن كل ما جاء في القرآن أي كل ما ثبت أنه قرآ كل ما جاء في القرآن أي كل ما ثبت أنه ولو لم يكن متواترا ولو لم يكن متواترا بل كل ما جمع الأركان الثلاثة التي ذكرها القرآن وذكرها ابن الجزري رحمه الله تعالى بقوله وكل ما وافق وجه النحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه ثلاثة الأركان وحيثما يقتل شرط أسريسي شذوذه لو أنه في السبعة لابد أن يحتمل وجها من أوجه اللغة العربية وصح إسناده تذلك أن يكون مطابقا للرسم العثماني يكون محتملا يحتمله الرسم العثماني وصح سنده وله وجه في لسان العربي حدث ثبت أنه, أنه قرآن متى ما صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرى بكذا ولو كان واحدا نقول هذا قرآن هذا هذا قرآن وهذا عند القرآن خلافا للصوليين صوليون لا يثبتون القرآن إلا ما كان متواترا وبينهم خلاف ألو خاص بالسبعة دون الثلاث أو لا قلنا هذا عند القراء كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا هذا الركن الأول ووافقت العربية ولو بوجه واحد هذا الركن الثاني وفح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن ينكرها سواء كانت عن السبعة أو عن العشرة أو عن غيرهم من الأئمة المتبوعين ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة قراءة ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أو عن هو أكبر منهم هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف صرح به الداني ومكي والمهدوي وأبو شام أو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه ذكر ذلك ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر حكى الإجماع إجماع السلف والخلف أن أئمة القراء على هذا أنه متى اجتمعت هذه الأركان الثلاث حيث نقوم هو قرآن فإن اختلنا ركن واحد فليس به القرآن بل هي قراءة ضعيفة أو شاذة أو باطلة إذن صحة سند ولا يشترط من صحة الإسناد أن يكون متواترا لا يشترط في الصحة أن يكون متواترا بل متى ما وجدت فيه صفات القبول حين ذن حكمنا عليه بأنه قرآن وإلا فلا أما عند الأصوليين فالقراءة الشاذة عندهم هي ما عدا المتواتر ما تواتر هو قران ما لم يتواتر فهو شاذ واكثرهم خصوا المتواتر بالسبعه وما عداها فهي شاذه وهذا غلط صواب الثلاث من المتواتر من من المتواتر واضح هذا او صحه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء في القرانه او هذه هولي للتنوين أو صحة عن المصطفى مصطفى مأخوذ من الصفوة وهو الخالص من, من الكدر أو كما ذكرنا للتنوية أو صح أو علق الحكم المصلفون به بالصحة ومعلومون أن الصحة مأخوذ من صحة والصحة هذه نوع من أنواع الحديث عند أهل الحديث القسمة ثلاثية صحيح وحسن وضعيف الأكثرون قسموا هذه السنة إلى صحيح وضعيف وحسن هل الحكم معلق بالحديث الصحيح يكون احتراثا عن الحسن ولا تثبت به صفات هل هذا مراد المصلف الجواب ولا إن المراد هنا أو صحة يعني أو مجتملة على صفات القبول سواء كان أدناها أو أعلاها فدخل فيه الحديث الحسن وإذا قيل بأن المصلف يرى أن القسم الثنائية صحيح وحق وضعيف والحسن داخل من الصحيح أشكال فيه لاش كان في وانما يرد الاشكال في من نزع الحسن عن الصحيح او صح اي مجتمل على صفات القبول يعني اقفل اثبات القبول اي ادناها وعلى اعلى صفات القبول فشمل الحديث الصحيح والحسن أو صح احترز به عن الضعيف حديث الضعيف ومن باب اولى الحديث الموضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم عليل لا يجوز اثبات الصفه في حديث ومن باب أولى حديث الموضوع وإنما تكون العهدة على الحديث المقبول سواء كان حديثا صحيحا او حديثا حسنا صحيحا لذاته أو لغيره او حسنا لذاته إذن الحديث الضعيف لم او لا يقبل لا في العقائد ولا في الأحكام هذا وصع عند أهل الحديث والمحققين من أهل العلم الحديث الضعيف لا يقبل حتى في مسائل الفرعية الحديث لا يثبت للنبي صلى الله عليه الحديث الضعيف لا يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من الحديث ضعيف يؤخذ به في فضائل الاعمال هذا كثني في فضائل الاعمال يعني لا في العمل وانما في فضيله عمل ثبت هذا العمل بحديث صحيح او حديث حسن فالكلام في الفضيله لا في اصله في اصل العمل نقف على هذا القول صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين